المكيال والليزان بالقصر ولا تبخسنا فأشياءهم ولا تبخسنا فأشياءهم ولا تعتموا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما عليكم بحفظين قالوا يا شعيب أقراتك تأمك أمتك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا تالحليم وشيد قال يا قوم أعيد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 كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجلناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهدي أعز عليكم من الله واتخلتم وراءكم ظهريا إن ربي لما تعملون محيط تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون, سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب واعتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منهم وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاذهين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وتلطان النبي إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبث الوز المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة, القيامة بث الرز المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أموتهم فما أغنت عنهم آلهة ربك إذا أخذ القرى وإي ظالمه إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاط عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وتعيد فأما الذين شقوا لذي خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك اعطا الغير مجدود فلا تقفي نظره مما يعدها انا ما يعبدون إلا إنا لَمُوَفُّونَ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ يَنقُوصُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَطَرَفْتَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَقَطَتْ مِنْ رُفُعِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقضروا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من صلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يدهدنا السيئاء ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجرا المحسين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون علي في الأرض إلا قليلا, إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك الفراء بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء جَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّت كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ حق وموعظة وذكر المؤمنين وقل الذين لا يؤمنون يعملون على مكانتكم إن عاملون واتقون إن موتى وانتظرون إن موتى وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمور كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما ما تعملون أرث لا أمر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا نعم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن وإلك من قليل من الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبى إني رأيت أحد عشر كباو والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال يا بني لا تقص رؤيتك على إحوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مدين وكذلك يجذبك ربك ويعلّمك من تأويل الأحادي ويتم لعنته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على آبائك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف لقد كان في وإخوته آيات للناس إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أدينا لنا ونحن عصبه إن أبانا في ظلال مبين وقتلوا يوسف أو طرحوه أو ضيعه لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين قال قائل لا تقتل يوسف، لا تقتل يوسف، وألقوا في غيابة الجبل يلتقط بعض السيارة، يلتقط بعض السيارة إنكم فاعلين. قالوا يا أبانا مالك لا تأمننا على يوسف وإنما لهم ناصي. أرسلهم على غدا يغتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني لي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئف وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الزئف ونحن عصبة إنا إذا لخافرون فَرَنَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذن كذب قال بل ثولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولادا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أثر الناس لا يعلم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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واتبق الباب وقد قميصه صهر من ذهر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما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 في المزينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في طلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاءا وأتت كل واحدة منهن سكنا وقالت خرج عليهم فلما رأنه أكبر له وقف على أيديهن وقلنا حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا دشوان هذا إلا ملك قالت بدالك إن الذي لم تُنذني ولقد رأوته عن نفسه فاستعقم ولئن لم يفعل ما أمره لينسجن وليكون من الصاغرين قال وَأَفِسْ سَجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن إلا تصرف عني كيدهم أصل إليهم اصبر إليهم واكمن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم وقال معه السجن بتيان قال أحدهما إني أراني أعصر غمرا وقال الآخر إني أراني أحمل بوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبذنا لتأويله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 ولكن اثرنا من لا يشكرون يا صاحبي السجل ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء انت منيتوها تنميت فجر أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من ربه فضي الأمر الذي فيه تستسيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكر فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبت في السجن بضعة وقال الملك إني أرى سبع بحرات في مال يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخيابتات يا أيها الملأ أفترني في رؤياي إن كنتم من رؤيا تعظون قالوا أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاملهما وازكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أبتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجا وسبع سنبلات خضر وأخر يابسا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله فَمَحَقَّدُنَّ فَذَرُوهُ فِي سُورِهِ إلَّا قَلِيلاً مِنْ مَا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِينَ بَعْدَ ذَلِكَ تَبْعُونَ شِدَادٌ يَقُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ يَقُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إلَّا قَلِيلاً مِنْ مَا ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه لغاة ما هو فيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسأله ماذا نسوة الله قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهم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 ذلك ليعلم أني لم أقله بالغير وأن الله لا يهدي كيد القائمين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والله إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم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 لا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجرا محسنين ولأجر الآخرة غير للذين آمنوا وكانوا يتسقون الله